「そし a 私はこの辺を歩いているときに」 وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَفْطَالَهَا و ا ل س و ع ه النابلسي للعلوم ئ ذ يَصْدُرُ الاسلاميه ن أَشْتَاتًا من يعمل مثقال ذره خيريه ومن ََ يعمل ََْ مثقال َِْ د ذره العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ا ا ل شريه ا ل م م د Amen.、Uh, ل ت ض ي ل ه ا ل ي ك ت و ر محمد ر ا ت س أ ل ن